لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م فإذا نفخ في ا للعلوم ا ا ل ا ا ل ا م ي ه فهي ي و م شركه و الهدى م ل ك شركه ج دعويه ح غير ش ربحيه ك ف و ق ه و م ذات مضمون اجتماعي و م ذ ت ر ض و ن ل ا تخفى م ن ك م خ ا ف ي ا ل ا ت خ ل و م ن ك م خ ا ف ي ا ل ا س خ ا م ي ا فأما ي ق و ل س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه عيشة ر لطوف غ د ا ن ي ا ك ن و ا اشرذوه الي بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ن ي ة و أ م ا من أ و ت ي كتابه بشمال 「やあ、聖書き」「やあ、聖書き」「やあ、聖書き」 م و س و ع م ا ل و ا ثم, ثم ف ي س ل س ل ة د ر ع درعها س ب ل و ن ذ ر ا ع ا س ل ك و ا ن ل ه ل ا يحض على طعام المسكين إ ن ه كان ن ا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم غاهنا ح م ي م ولا طعام o h